وإذا مشتكم الطر في البحر ضل من تبعون إلا إياه فلما نجاك فَكَمَنَ لَهُ سَنُكَفُّ أَبَأَمِنُهُمْ أَنْ يَخْتَطِفَ بِكُمْ تَ Now we won't receive امينتو ايوي تفكم بتا تن او تفو سير علىكم تفو سير رَبُّكَ يَرْقُبُ بِمَا كَفَنْتُمْ تُمْمَ نَاتَ دُولَكُمْ عَلَيْنَا